آله وصحبه أجمعين. يقول السائل رجل عنده حقوق لأناس لا يعرفهم وقدر هذه الحقوق تسعة آلاف ريال فماذا يفعل بهذه الحقوق هل يجعلها في وجوه الخير على نيه أصحابها أم يسلمها لبيت المال أولا عليه أن يحرص كل الحرص على التعرف على أصحاب الحقوق ولا يتساهل ويقصر في البحث عنهم بل يحرص كل الحرص في البحث عن أصحاب الحقوق فإن وجدهم أو وجد وارثهم سلمهم حقوقهم وان لم يجدهم وخشي ان يخترمه الاجل قبل ان يعرف عنهم شيء فقال العلماء يتصدق بها عنهم فان جاءوا او جاء بعضهم فيخبرهم بما فعل فإن أقروه على ذلك فبها ونعمت وإن قالوا لا يا أخي ما أمرناك بالتصدق عنا ونحن أحق وأحوج لأموالنا ونريدها ونحن على ثقة حينما تأخرنا عنك بأنها محفوظة عندك وأنت محل الثقة فما نريد أن تتصدق عنا ففي هذه الحال عليه أن يعطيهم حقوقهم وتكون الصدقة له هو يقول ذكرتم في اول الدرس انه لا يجوز لصاحب الدين المطالبه بالدين طالما انه لم يحل الاجل حتى وان تصرف المدين في ماله تصرفا لا مبالاه الدين الذي لم يحل لا يخلو إن كان دين في الذمه فلا يحجر على المفلس من أجل دين في الذمه لم يحل ولا تجوز المطالبة بدين لم يحل فإن حجر عليه من أجل حقوق الآخرين وبيعت أمواله فالدين الذي لم يحل كما سمعنا فيه قولان قول أنه لا يحل ويبقى على حاله في الذمه لأن أصلا صاحب الدين قد استوفى ربحه كاملا أخذ حقه وزياده في القيمة فما تهدر هذه القيمة التي حسبت على المدين بل تبقى ويبقى الدين على المدين حتى يحل فإن حل وقد بقي مال أخذ وإلا فماله في الذمة أصلا حينما باع دينا وأخذ زيادة لأنه دين راض بما يناله أما إن كان قد وجد عين ماله فهذا يمنع الغرماء كما تقدم من التصرف بمال شخص معين ويبقى موقوفا حتى يحل الدين ويقال له حل دينك وهذه عين مالك أنت بالخيار تريد عين مالك خذها عن دينك كاملا كما مثلنا في البعير تريد أن تكون اسوه الغرماء فانت أسوة الغرامه معهم وعين مالك يباع ويقسم عليك وعليهم اما ان يتصرف فيه كما فهم الاخ يقول ان تصرف المدين في ماله يتصرف الاموالات لا يمنع من التصرف في عين مال الشخص يمنع من التصرف في عين مال الشخص حتى يحل ثم يخير صاحب العين يقول أنا قدمت من ليبيا لتأدية عمره وعندما خرجت من طرابلس كان التوجه لزيارة المدينة ولكن عندما وصلنا جدة غيرت الطريقة وقيل اذهبوا إلى مكة ثم إلى المدينة فهل علي شيء؟ لا ما عليك شيء إن كنت احرمت من جدة ودخلت مكة بعمرة فليس عليك شيء إن كنت حينما تغيرت النية أحرمت من الموقع الذي أنت فيه بعدما تجاوزت الميقات فليس عليك شيء وإن كنت لم تحرم حتى الآن فأنت بالخيار إن شئت أن تعود إلى ميقاتك ميقات ليبيا وهو الجحفة مثلا وإن شئت ان تذهب الى المدينه الان ثم تحرم من ميقات اهل المدينه وتعود الى مكه ابي من أدى سنة الطواف في حجر إسماعيل هل صلاته صحيحة؟ الجواب نعم صلاته صحيحة سنة الطواف يصح أن تؤدى في الحجر وخلف مقام إبراهيم وفي أي مكان من المسجد الحرام وفي البيت وفي السفر خارج مكة لا حرج في هذا كله والحمد لله يقول كان في المسجد مكيفات ما غير صالحة فتبرع محسن بمكيفات للمسجد وبيعه القديمة فهل تصرف للإمام والمؤذن لأنه لا مكافأة لهم الجواب لا ما يجوز أن يصرف أثاث المسجد للإمام والمؤذن وإنما يصرف في مصالح المسجد او يستاذن فيها الاداره المشرفه على المساجد يقول هل على المفلس زكاه المفلس اذا كان عليه دين اكثر من المال الذي بين يديه فليس عليه زكاه لان الزكاه مواساه يواسي مما اعطاه الله جل وعلا من المال الذي له اما المفلس فالمال الذي بين يديه ليس له يقول أتيت مع والدي لقضاء العمرة على نفقة والدي وكان كل ما أملكه خمسمائة أعطيتها لوالدي وهذه ربع تكلفة العمرة وأنا مدين فهل بهذه الطريقة عمرتي تكون صحيحة أم لا يجوز لا عمرتك صحيحة ولا شيء في هذا ما دام أنك جئت بمساعده والدك ووالدك رغب في مساعدتك بهذا فعمرتك صحيحة فإذا حج أو اعتمر المسلم على نفقة غيره فحجه وعمرته صحيحان والحمد لله ويسقط عنه الواجب يقول أيهما أفضل للمرأة صلاتها في بيتها أم في المسجد النبوي صلاة المرأة في بيتها أفضل سواء كانت في مكة أو في المدينة أو في غيرها من البلاد وإذا رغبت في الصلاة في المسجد فلا تمنع لكن عليها أن تستتر. وتحفظ نفسها فلا تظهر شيئا من محاسنها ولا تكشف وجهها ولا شيئا من بدنها يقول عليه الصلاه والسلام لا تمنعوا إماء الله مساجد الله وبلوتهن خير خير لهن وفي روايه وليخرجن تفلات يعني في ثياب عادية ساتره ليست ثياب زينة ولا ثياب فاضحة رديئة يعني لا تكون ملفتة للنظر لا لجمالها ولا ملفتة للنظر لقبحها وإنما تكون ثيابا عادية متوسطة لا تلفت نظر الرجال إليها يقول قدمنا للعمرة من المدينة محرمين وحاضت المرأة وبقي لنا يومان ولم تطهر فما هو العمل لعلها تطهر قبل سفركم فمتى أي وقت انقطع دمها تقتسل وتطوف وتسعى وتقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها أما إن كانت طافت وسأت فمتى ما عند لكم السفر تسافر ليس عليها طواف وجاء وإن حان سفركم قبل طهرها فارجعوا إلى طالب علم في وقتها يجتهد لكم ويخبركم بالحل إن شاء الله. هذا السؤال طويل في الزواج والذي حصل بينه بين والده إشكاله وما تكلم به عليه مراجعات المحكمة أو المفتين يقول رجل تحته زوجتين هل ولد احد الزوجتين يكون اجنبيا عن ام زوجته الاخرى ولد احد الزوجتين يكون اجنبيا من ام الزوجة الثانية لانه يصح ان يتزوجها فمثلا ام وبنتها يصح ان يتزوج الأب البنت ويتزوج الولد الام والعكس لانها اجنبيه فاذا كانت البنت هي زوجة ابيه فام زوجة ابيه اجنبيه منه واذا كانت الام زوجة ابيه فالبنت اجنبيه من وانما هي ربيبه لأبيه فبنت زوجة الاب اجنبيه وام زوجة الاب اجنبيه وانما يكن محارم للاب الذي هو المتزوج للبنت تكون امها ام زوجته واذا كانت تزوج الام فالبنت بنت زوجته فهي ربيبته يقول امرأة حاضت وهي تنوي العمرة والسفر اذا كانت تنوي العمرة ما نوت الى الان فلا تحرم لا تحرم وهي حائض وتريد السفر يقول صليت الظهر وانا مسافر ونسيت وعتممت الصلاه ولم أتذكر إلا وأنا في الركعة الثالثة فهل صلاتي صحيحة؟ الجواب نعم صلاتك صحيحة لأن المسافر إذا أتم صلاته فصلاته صحيحة والحمد لله يقول هل المفلس يأثم حيث أنه لم يسلم الغرماء كامل حقوقهم وهل تبقى ذمته متعلقة في سداد باقي الدين هذا بحسب نيته وحاله إن كان حينما أخذ أموال الناس متساهل لا مبالي وضيعها وقال أنا مفلس هذا آثم وربما يكون فلسه هذا بسبب نيته السيئة من أخذ أموال الناس يريد أداها أداها, أداها الله عنه ومن كان أخذ أموال الناس يريد اتلافها أتلفه الله وربما يكون فلسه هذا بسبب سوء نيته فهو آثم وأما إن كان أخذ أموال الناس وهو ناو الأدى ومصمم عليه لكن حصلت عليه مصيبة جائحة في ثماره خسارة في أمواله غرق حرق شيء من الآفات فهذا ليس باثم إن شاء الله يقول اعتمرت لنفسي هل يجوز ان اعتمر لزميلي المتوفى يقول اعتمرت لنفسي هل يجوز ان اعتمر لزميلي المتوفى واقول ما دمت اعتمرت لنفسك حديث عهد بعمرة فلا يحسن ان تخرج للاتيان بعمرة اخرى لا عن نفسك ولا عن زميلك ولا عن احد من ذويك ما دمت اديت العمره لا تكرر اما ان كنت اديت العمره عن نفسك ثم اردت السفر الى المدينه او إلى غيرها من البلاد ورغبت في العوده الى مكه وتحب ان تعود الى مكه بعمره عن نفسك او عن زميلك او عن احد من اهلك فلا باس عليك يعني اذا كنت متوجها الى مكه ما نعم توجه اليها بعمره اذا كنت في مكه وانت حديث عهدا بعمره فلا تخرج للاتيان بعمره اخرى يقول رجل عليه ديات ومات وذريته لا يملكون السداد ولا يستطيعون هنا إذا كان الوفاة والحادث خطأ فالدية حينئذ تكون على العاقلة عاقلة الشخص يحكم الحاكم الشرعي على عاقلة الشخص بسداد الديه أو الديات التي على المرء سواء كان حيا هو او ميتا يقول نسمع من بعض الأشخاص أنه يقول اللهم صلي على أبي فاطمة هل هذا صحيح؟ لا يا أخي هذا ما هو صحيح ما كان الصحابة رضي الله عنهم يكنون الرسول عليه الصلاة والسلام بأبي فاطمة ولا كان هو قال عن نفسه أنا أبو فاطمة وإنما هو أبو القاسم صلى الله عليه وسلم وهو رسول الله وهو نبي الله وهو حبيب الله فلا يجوز لنا انتبه لنفسك أنت يكون عندك أولاد بنين وبنات هل ترضى أن جيرانك يسمونك مثلا بأبي أحد بناتك ما ترضى فنحن لا نرضى أن نقول لحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي فاطمة هو لا شك والد فاطمة رضي الله عنها وأرضاها وهي مفضلة وهي أم الحسن والحسين الذين هما سيدا شباب أهل الجنه لكن ما يجوز أن نقول لنبينا صلى الله عليه وسلم أبو فاطمة هل الورثة ملزمون شرعا بتسديد ديون مورثهم الذي ليس له تركه هذا درس الغد إن شاء الله ونخشى أن من تعجل شيئا قبل أوانه أن يعاقب بحرمانه هذا غدا إن شاء الله سيأتي ولا يلزم الورثة إلا بمقدار التركه والله أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد